من نبيين مرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، تكلمنا عن أنواع الضعيف، وقلنا ما من نوع من أنواع الضعيف إلا ويرتبط بفقد شرط من شروط الصحيح. أي نوع من أنواع الضعيف لا بد أن يقابله فقد شرط؟ من شروط الصحية وتكلمنا عن الأنواع المرتبطة بفقد شرط الاتصال وقلنا أنها ستة أنواع وتكلمنا عن الأنواع المرتبطة بفقد شرط العدالة وقلنا أنها كم نوع طيب ما أسباب فقد شرط العدالة أو ما هي قوادح أو نواقض العدالة ما هو الشيء الذي وجد إذا وجد فقدت العدالة في الضل؟ أمم باثنين والجهالة والكذب والتهمة بالكذب طيب تكلمنا عن الطعن الأول أو القادح الأول وهو الكذب وقلنا إذا وجد الكذب وجد نوع من نوع الضعيف من أنواع الضعيف وهو الحديث المكذوب أو الموضوع وإذا وجد وجد وجدت التهمة بالكذب ترتب على ذلك وجود الحديث المطروب وإذا وجد الفسق ترتب عليه وجود الحديث المنكر كما أن للمنكر سببان آخرين فحشرة غلط وكثرة الغفلة أحسن كما أن له تعريف أو تعريف آخر ما هو آ أو مخلافة الضعيف الثقوب <تصفيق> يبقى وهذا هو الذي انتهينا عنده الدرس الماضي واليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم على الجهلة وإن يعني إن كان في الوقت متسع سنتكلم عن البدائل قلت لكم إن الحديث المنكر له تعريفان التعريف الأول انتو كتبتول مرة اللي فاتت. قول شو ماشي ماش. الحفظ او ضعيف يعني؟ هم. ده هو تعريف يعني مخلافة الضعيف لل لل للمراثقة. ده هو تعريف الحفظ المحجر. وهو الذي شهره وتبعه عليه اكثر من جاء بعده. يعني وإن كان لا يكد يهجد يعني يعني إيه؟ لم يكن مشهورا هذا التعريف من قبل ابن حجر التعريف الذي كان مشهورا قبل ابن حجر هو التعريف الآخر وهو إيه؟ هو الحديث الذي وجد فيه سنده راون راون فاحش الخطأ الغلط أو شديد الغفل أو إيه؟ آه، أو التصف بالفسق أو ظهر فسق. طيب الجهاله الجهاله الطعن الكام الجهاله بالراوي ده الطعن الكام الرابع ما هي الجهاله الراوي المجهول هو من لم يعلم فيه جرح ولا تعديل لم تعلم عدالته ولا ضبط لا يعرف فيه جرح ولا تعديل وهو أنواع والجهالة دي أنواع أنواع بقى فرعها لك إما مجهول عين أو مجهول حال طيب أنا عندي إما الراوي أن يكون ثقة موثق بأي لفظ بقى من ألفاظ التوثيق وإما أن يكون مضعب بأي لفظ من ألفاظ التضعيف أو التجريع وإما أن يعرف فيه جرح ولا تعديل وهذا هو المجهول سهلة دية يا هو يموثق يمضاعف يمشعر فيه طيب قبل ما نتكلم على أنواع الجهالة ما هي أسباب الجهالة يعني الراوي يوصف بالتعديل أو يوصف بالتجريه لأن أهل العلم علموا حاله ووصفوه بما يستحق أما المجهول فلم تعلم عدالته ولم يعلم ضبطه فليس فيه تضعيف ولا توثيق وذلك لأمرين إما لأنه مقل أصلا مكل لا يكاد يكون له إلا حديث واحد أو ليس له إلا راوي واحد أو راويان طيب كيف نحكم على حديث الراوي أو على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف يعني أنا عاوز أبين لك ليه الراوي مجهول؟ ليه لو هو قليل الرواية بيبقى ده سبب في أن العلماء يحكموا عليه بالجهالة لو رجعنا لأصل كيف يحكم العلماء على الراوي بأن حديثه مقبول أو مرضود أو هو ثقة أو هو ضعيف العلماء يقارنون حديث الراوي بحديث غيره من الثقات فإن وجدوه يعني يوافق الثقات في دوايتهم فهو الثقة فهو الثقة مثلهم بخلاف إذا كان يخالفهم كثيرا فيزيد وينقص فهذا هو الضعيف الضابط عندي إيه في ميزان بيوزن عليه الراوي بيسمع حديث الراوي يسمع حديث الراوي مش حديث ولا ولا حديثين كثير فيقارن بحديث الثقات من أقران هذا الراوي فإذا كان يوافقهم فإذا كان يوافقهم في الغالب فهو الثقة وإن كان يخالفهم كثيرا فهو, فهو الضعيف. طيب من لم يجدوا له من الحديث إلا حديثا أو حديثين أو ثلاثة كيف يحكمون عليه لذلك ابن عدي كثيرا ما يقول وهو على قلة حديثه لم يتبين لي حاله يعني عشان هو قليل الحديث ما قدتش حكم عليه ده هو حديث واحد اللي هو رواي فانا ي يعني زي يقول لك بقى يا صابتي خيالي أنا ما يعني هحكم عليه من مجرد حديث واحد مش مشين فلذلك كل الرواية سبب من أسباب الجاهلية يعني هو عشان قليل الحديث لم يستطع العلماء أن يحكموا على حديثه أو عليه بالثقة أو الضعف ومن هذا يتبين لنا أن الاصل يعني الروايه الحكم على الروايه فرع عن الحكم على الراوي ولا الحكمة الراوي فرع عن الحكمة الراوي. الحكمة الراوي فرع عن ولا فرع عن الراوي مختلفين. يعني أنت بتقول إيه ال العنوان؟ حقاً. احسن. هو ده اللي إحنا قلناه لوقت يعني الأصل الرواية الرواية لذلك يعني كان يعني كانت زي الضعفاء برواية الأحاديث الصحيحة. عندما يدخلون بعض البلدان التي فيها علماء الجرح والتعديل كابن معين مثل ذلك يقولون أن بلادي الرجل الرجل أدرى به يعني اللي هو جار وعايش معاه أدرى به. مش واحد في بلد تانية يجي يحكم عليه وهو مش عارف ما شافوش في مجلس أو مجلسية طيب يبقى الحكم على الراوي أصلا عن الحكم على جواي ولكن عندنا نحن يعني في هذه العصور نحكم على الرواية بناء على الحكم على الراوي الذي حكم به لأئمة المتقدمون الذين عاصروا هذا الراوي وسمع حديثه وقارنوه بحديث غيره ماشي طيب هذا هو السبب الأول لـ لـ للجهال السبب الآخر وهو تدليس الشيوخ فكرينه فكنت لسه وشوفهم ما كنا بنكلم عليه يبقى الشيخ شيخ أبو سحق واحد يطلع يقول لي ده الشيخ حجازي واحد ثاني يقول أبو حاتم واحد ثالث يقول إيه أبو شعبة أبو أي حاجة يكنيه أو يلقبه أو يسميه بما لا يشتهر به فهو قد اشتهر باسم معين هذا هو الذي يعرف به فإذا سمي بغيره لم يعرأ قد لا يعرأ فيقول الأمر لأن يحكم عليه بأنه غير معروف أو مجهول. واضح فمن أسباب الجهالة ما يفعله المدلسون الذين يدلسون تدليس الشيوخ. طيب أنواع الجهالة اللي عندي نوعين مجهول العين ومجهول الحال وبعضهم يدخل المبهم في أنواع الجهالة هيبقوا كده ثلاثة وبعضهم يفرق بين المستور ومجهول الحال فيخليه نوع رابع يبقى عندي مجهول العين ما هو من لم يروع عنه إلا راو واحد وطبعا إيه لم يوثق ماشي ده مجهول العين مجهول الحال يعني أرقى منه حالا وهو من روى عنه اثنان فأكثر وأيضا لم يوثق المستور كثير من أهل العلم لا يفرقون بين المستور ومجهول الحال. ومن فرق فقال إن المستور هو من علمت عدالته الظاهرة. يعني شافوه مثلا بيجي بياغش الجماعات ويحضر الأعياد المسلمين. يعني معروف يعني. يعني عدالته الظاهرة معروفة. أما عدالته الباطنة فلم يحكم عليها أحد من أهل العلم. وليس معنى العدالة البطنة هو إيه الدخول في الصرائر أو كذا هذا لا يعلمه الله عز وجل طيب النوع الأخير اللي هو المبهم المبهم هو ألا يسمى الراوي فيقال رجل أو راوي أو امرأة أو فلان احنا عارفين من هو؟ أنا مش عارف اسمه أصلا تب هعرف عبالته ولا ولا ولا جرحه الأنواع دي المبهم أيضا يا أخواني أقول فيه قول بعض أهل العلم حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم هو أيضا مبهم ولا مش مبهم وإن كان قد أبهم بلفظ التعديل وهل يقبل أو لا يقبل فيها كلام طويل لكن أنا أقول لكم الوقت أنواع الجهالة بعضها أرقى من بعض وبعضها أدنى من بعض فأشدها ضعفا المبهم الرجل وفقط ما نشعر رجل يطلع مين أرقى منها قليلا مجهول العدالة عفوا مجهول العين أرقى منها قليلا مجهول الحال أرقى منها قليلا المستور وقبل بعض أهل العلم روية المستور وإن كان الراجح ألا تقبل لأنه لم تعلم عدالته ولم يعلم ضبطه أما مجهول الحال فضعي وكذلك مجهول العين والمبهم لكن بعضها أخف ضعفا من بعض ماشي طيب هل للحديث الذي يرويه راو مجهول له اسم خاص هل نتج عن هذا الطعن في العدالة اسم أو نوع من أنواع الضعيف مجهول العين أو الحال أو المستور ليس لهم اسم خاص جواية المستور ليس لها اسم خاص الحديث ضعيف ومردود ولكنه ليس له اسم خاص به عدا المبهم فيقولون حديث مبهم لأن فيه راو مبهم المسألة بقى اللي هي حدثني الثقة أو حدثني من لا برضو يا إخواني الصواب فيها ألا تقبل وإن كان قائلها من, من العلماء الكبار يعني عندنا الشافعي رحمه الله كان يقول كثيرا حدثني من لا الذي لا يتهمه هذا هو إبراهيم بن أبي يحيى الشافعي نفسه قال إنه قدري وجرح وكذبه كثير من أهل العلم كذبه كثير من أهل العلم والإمام أحمد له فيه طعن شديد ومع ذلك يقول فيه الشافعي حدثني من لأتها فهو لا يتهمه هو ليس متهم عند الشافعي ولكن عند سائر العلماء هو متهم وهو وهكذا العلماء قد يختلفون في الحكم على الراوي قد يوثق عالم ويضعف آخرون لكن يقولون أن مثلا يعني أصحاب من يقلدون الشافعي من الشافعية لهم أن يقلدوه في الحكم على هذا الراوي فيقبلون ما يقول فيه الشفعي أخبرني الثقة أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهي لكن الصواب أنها لا تقبل وهذا شيء مشاهد أن كثيرا من أهل العلم كان يشترط أن لا يروي إلا عن ثقة ووجدت له رواية عن الكذابي وكثيرا من من قالوا فيهم حدثني الثقة وجد فيهم الكذب طيب سهل المجهول ندخل في في في العدلة هو الامتحان امتى شغال؟ في أول أربعة ده نهاية الدور أنا أجيب لكم إن شاء الله لحد النهاردة لحد النهاردة بس في شويه حاجات في الاول كده ان شاء الله هجيبها لكم في يعني من أول ما كتبت كده الدرس ولا درسين فاتوا لحد النهاردة كده جاي لكن في حاجات ورا ممكن اجيبها لكم آه ده هو المنهج كله لا اسمعوا انا مش عارف لاني يعني انا صراحة انا كتبتها على عجلات من امري يعني اوقات وما سمعتش انا قلت ايه يعني, يعني انا ما سمعتش اه يعني يعني انا ممكن يبقى في حاجة في الشريط يعني ايه بعض حاجات كده ما, ما كتبتهاش يعني لان انا يعني يعني ايه بغير في الكتابة شوية في الكتابة فتاخد مني وقت كبير طيب البدع يا إخواني نعم ما هو سهل والله أنا يعني إيه أنا حاولت إن يكون سهل على آخر يعني إن شاء الله يكون سهل وأنا يعني والله يعني ما كتبته إلا تسهيلا على إخواني وإن كان يعني المفروض أنتم يعني ناس كبار المفروض أدل على كتاب كتابين وأنتوا تطلعوا منه المادة لكن أنتوا مكسلين ف إن شاء الله يعني هو مختصر يعني أنا حاولت أن هو يكون مختصر ما تولش يعني طيب البدعة ما هي البدعة البدعة هي الطعن الخامس نعم البدعة هي الطعن الخامس في العدالة في ال في العدالنا نعم, نعم. لا الخامس ما احنا قلنا الكذب تهم بالكذب الفسق الجهالة البدعة يبقى كده كام خمس طيب ما هي البدعة ما احنا قلناها كتير حد يقول ما هي البدعة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد آه. آه. طريقة في الدين مقترعة تضاهي الشرعية يراد بها التقرب أو المبالغة في التقرب إلى الله تعالى طيب المراد بالبدعة يا أخواني هي البدعة الاعتقادية وليست العملية ليست البدع الإضافية يعني مش واحد مثلا ابتدع في الصلاة شيئا ابتدع مثلا في أي في هيئة في هيئات الصلاة أو في في أي أمر من أمر الصلاة نقول عليه أنه مبتدع ويرد حديث يعني مثلا الذي يزيد في الآدان مثلا لب سيدنا شهدوا أن سيدنا آآ هذه بضعة إضافية ليست اعتقادية طيب المراد هي البضعة الاعتقادية كأن يعتقد مثلا هو أولا البضعة إما مكفرة وإما مفسقة يعني إما مكفرة وإما ليست مكفرة المكفرة هي التي يعتقد صاحبها شيئا يخرجه من الملة بيعتقد أمر كفري زي إيه؟ مثلا يعتقد أن الله عز وجل يحل في الأشياء فهذا كفر صراح كان يعتقد مثلا أن القرآن ناقص الذي بين أيدينا ناقص مثلا وأن ثلثي القرآن مع محمد بن الحسن في السرداب ده كفر كان يعتقد مثلا الفاحشة في أمنا عائشة رضي الله عنها وقد برها الله عز وجل يعني من فوق سبع سماوات ده يناقض صريح القرآن طيب هذه بدعه مكفرة حكل ابن الصلاح والنووي الإجماع على رد حديث صاحبها في إجماع على, إيه؟ على رد حديث صاحب البدعة المكفرة وإن كان المسألة يعني مفاش إجماع قوي يعني في بعض أهل العلم خلفه خلفه لكن على الأقل جماهير أهل العلم على رد حديث المبتدع بدع مكفرة طيب البدعة, الغير البدعة غير المكفرة اللي هي المفسقة هي لا تقول بصاحبها إلى أن يخرج من الملة ولكن غاية أمره أنه مثأوِل بعض صفات الله عز وجل، فهذه بدع ليست مكفرة وإن كانت مفسقة، فهذه التي اختلف فيها أهل العلم اختلف أهل العلم في البدعة الغير مكفرة، البدعة عفوا غير المكفرة على ثلاثة أقوال. بعضهم رد ردها مطلقا زي الإمام مالك, الإمام مالك رد البدعة وإن كانت غير مكفقة وقال أن البدعة جرح البدعة جرح والراوي يفسق ببدعته فيرد حديثه طبعا الإمام مالك ومعه بعض أهل العلم أكثر أهل العلم على قبول رواية المبتدع بشرطي بعضهم يقول جمهور أهل العلم وإن كان ليس الجمهور يعني يعني ممكن نقول أكثر أهل العلم الأكثرية يعني لكن ممكن ما توصلش للجمهور أو يعني طيب يقولون تقبل رواية المبتدع بشرطي ما هما الشرطان؟ الشرط الأول ألا يكون داعية إلى بدعته ولا لسه, إيه؟ لسه سبع فقط؟ طيب ألا يكون داعية إلى بدعته إن كان رأسا في بدعته داعية إليه إليها فلا تقبل روايته زجرا له عن البدعة ولألا يلتف الناس حوله فيزيد في الابتداع أكثر وأكثر وألا يفتن الناس ببدعته في يعني يزجر عن البدعة بتنفير الناس عنه حتى إذا رأى الناس قد يعني نفرت عنه ربما راجع عن بدعته وأيضا لالا يفتن الناس ببدعته الأمر الثاني ألا يروي ما يؤيد بدعته يعني ألا يروي شيئا يؤيد بدعته يكون هو مثلا شيعيا يروي شيئا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا سيما لو كان شيئا يعني إيه يعني يعني طيب يقولون أن البدعة تحمله على تحريف الروايات فيزيد فيها ما يوافق بدعته ولكنه إن لم يروا ما يؤيد بدعته فما الخوف إن كان ثقة إن كان ثقة ولم يروا ما يؤيد بدعته فيقولون ليس لنا حيلة إلا أن نقبل منه السنة التي هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا تكون عند غيره وترد عليه بدعته طيب القول الثالث وهو قول الشافعي يعني والثوري وابن المديني وجماعة من أهل العلم ويؤيده صنيع البخاري ومسلم يقولون أنه تقبل روايته ما لم يستحل الكذب، ما لم يكن يرى حل الكذب لتأييد بدعته. إذا كان ثقة في نفسه لا يرى حل الكذب لتأييد بدعته، فتقبل روايته. ولذلك خرج الشيخان لبعض المبتدع، لبعض المبتدع، أمثال يعني البخاري خرج لعمران من حطان البخاري ومسلم. خرج لقيس بن أبي حازم، وخرج أيضاً لعدي بن ثابت. طيب، يبقى هم خرجوا البعض المبتدع، وكانوا رؤوسا في البدعة، يعني أمران بن بنحطان كان رأساً في بدعته داعية إليها، وهو الذي مدح من مدح قاتل علي اللي هو عبد الرحمن بن ملجم. امتدح ببيتين يعني اقولهم لكم انا مدونهم كان بيقول في ايه الخوام الخوارج من الخوارج وحديثه في البخاري خرج له حديثين امتدح قاتل علي بن ابي طالب وقال في قتله يا ضربة من تقي ما اراد بها الا من ذيل عرش رضوان إني لا اذكره يوما فاحسبه او في البرية يوم العرض ميزانا كلام ده في مين فعبد الرحمن بن ولديم تخيل بيقول في أن إني ان لا يعني لا اذكره فاحسبه او فالبريه يوم القيامة ميزانا يوم العرض ميزانا ايوه طبعا لا هو اذا كان ثقة في نفسه لا يكذب ولا يستحل الكذب لنصرة بدعته فيقبل حديثه يؤخذ حديثه أما بدعته وتأويله وفهمه لهذه الحديث يرد عليه يعني لذلك يعني مثلا قيس بن أبي حزم خرج له الشيخان حديثا يؤيد بدعته قيس بن أبي حزم كان يحمل على علي بن أبي طال كان يحمل على علي من من من النواصي وروى شيئا يوافق هذه البدعة الحديث خرجه شيخان عن عبد الله عن عمرو بن العاص ألا إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء أبي فلان يعني أبي طالب ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين هذا يعيد بدعته أم لا ظاهره في الظاهر قد يفهم منه المبتدعة أنه يؤيد بدعه النواصب لكن أهل السنة لا يفهمونه هذا الفهم السقيم هو من صالح المؤمنين قال أبو فلان من صالح المؤمنين أبو لهب ليس من صالح المؤمنين فالضابط اعملي يا فاطمة لا لأغني عنك من الله شيئا إن كان من صالح المؤمنين فهو ولي الله ورسول. أما أنه لمجرد القرابة أن تكون له الولاء هذا الذي نفاه الحديث. فليس له ليس فيه يعني تأييدا للنص للنص الذي بدعة النص بيعني. ولكن نحن نفهمه يعني على منهج السنة الجماعة ونقبل الحديث من هذا الراوي الذي لا يكذب وهو ثقة في نفسه. وقلت لكم أن الحديث مخرج في الشايحين في في وكذلك عدي بن ثابت وهو قاص الشيعة يعني وخطيبهم روى له الشيخان حديث عفوا رواه مسلم والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق خل بالك هو شيعي وروى هذا الحديث ويؤيد يؤيد بدعته أم لا؟ في الظاهر أنه يعيد بدعته، لكن لا نفهم منه ما يفهمه الشيعة وال والروافض، إنما نفهمه فهم أهل السنة. هذا الكلام لا يقال فقط في علي بن أبي طالب، وإنما يقال يعني أولى بهذا الكلام أيضا أبو بكر الصديق وعثمان وعمر وغيرهم من سائر الصحابة. يعني حب الصحابة إيمان. يعني وبغضهم نفاق فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تردد الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات حبهم إيمان نحن نحبهم نحب أبا هريرة نحب الصحابة كلهم فإثبات أن الإيمان بمحبة الصحابة هذا يثبت لكل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه تأييد لمذهب الشيعة فيأخواني الضابط عندي أن يكون الراوي ثقة في نفسه يروي لا يرى حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإن روى شيئا يؤيد بدعته لا ستعن رد حديثه وإن روى شيئا يؤيد بدعته لا سيما وأنه حريص كل الحرص أن يحشد الأدلة والأحاديث وهو حريص على سماع الأحاديث التي تؤيد بدعته أصلا في الظاهر فيما على فهمه ولكن ليس في السنة حديث يؤيد البدعة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث يفهم على أنه يدعو إلى ابتداع بل السنة النبيية كلها تدعو إلى التمسك بالسنة ونفهمها كما فهمها صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم وكما فهمها أهل السنة والتابعون من بعد طيب يبقى احنا يعني ننتهي الى ايه ننتهي ان عندي ثلاث اقوال القول وهو مش مش قول الجماهير صراحه لكنه عليه يعني مش اكثر اهل العلم اكثر اهل العلم على القول الثاني لكن يعني قلت لكم هو كل الشافعي وابن المديني والثوري وعليه عمل اصحاب الصحيح صحيح قلت لكم أحاديث المبتذعة تملأ الصحيحين وبعضهم دعاه إلى بدعته وبعضهم يرى ما يعيد بدعته ولكن الضابط عندي أن يكون أن يكون ألا يكون يرى حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون ثقة في نفسه طيب حد عنده سأل في كلام النهاردة سهل الكلام طيب أقول قول هذا والسفر الله لي ولك فين محمد لو عاوز يصور ال عايزين الكلام ده, ده؟ يعني كده ممكن نتقابل كمان كم درس درسين فقط كم ثلاثة ماشي يعني هذو بك نخلص اللي ايه اه يبقى مرتين ان شاء الله نخلص برضه عليكم السلامة والبركاته ماشي تفضل